لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم خلق كل شيء فقدره تقدير بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون نسألها يا رب العالمين ألا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا بطرة ولا دينا إلا أديت ولا ربا الا شفيته ولا عيبا الا سفرته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوالج الدنيا الا قضيتها ويسرتها لنا يا ارحم الراحمين ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات الى النور سيدنا محمد يا ايها الذين امنوا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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صلاه وسلاما عليك سيدي ابي القاسم يا رسول الله وعلى آلك واصحابك وكل من سار على هديك وتمسك بسنتك الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون تعالوا بنا الان على جناح السرعه عادتنا حتى نتوجه الان الى كتاب ربنا فلا اي سوره نتوجه اليوم اتوجه الان بحضراتكم الى سوره ابراهيم ماذا قال فيها الملك جل جلاله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين بالله. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي تكملة لهذه السلسلة المباركة التي بدأتها مع حضراتكم منذ حوالي ثلاث جمع تقريبا فتحدثت في اللقاء الماضي عن كمور يجب على أهل الميت أن يفعلوها تجاه ميتهم لأن المسلمين الآن في غفلة إلا من رحم ربي جل وعلا وكان موضوع الخطبه الماضية ماذا يجب على أهل الميت أن يفعلوه تجاه ميتهم فقلت أولا الصبر والرضا بقضاء الله جل وعلا ثم تحدثت مع حضراتكم ثانيا عن الأمر الثاني وهو التضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء للبيت وقد وعدت حضراتكم بأن هذه الجمعة سوف تكون عن علامات حسن الخاتمه هل يا ترى اذا مات ابن ادم هل نعلم كيف ختم الله تبارك وتعالى له بخاتمه طيبه فالمسلمون الان على انواع فمنهم من يختم الله تبارك وتعالى له بخاتمه طيبه ومنهم من يقسم الله تبارك وتعالى له بقاتمة سيئة والعياذ بالله ولذا قال ربنا جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فإن هذا الموضوع أيها الأحبة من الأهمية بمكان وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني إلى كل ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأول علامة من علامات حسن الخاتمه نطق العبد وهو على فراش الموت بكلمة التوحيد اللهم امتنا عليها يا أرحم الراحمين اللهم امتنا على كلمة لا إله إلا الله واخرجنا من هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله فمضك العبد على كلمة التوحيد وهو على فراش الموت هذا هو من أهم علامات حسن القاتمة فلا يوفق للنطق بهذه الكلمة إلا الموفق وليس كل أحد من الناس يستطيع وهو على فراش الموت أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولذا الحافظ ابن كثير له كلام طيب في مثل هذا فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لقد عجر الله الكريم عادته بقرمه لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم يبعث كل عابد على ما مات عليه فمن عاش على الغناء وهذه رساله أريد أن أوصلها الآن إلى شبابنا من عاش على الغناء شبابنا الذين يعيشون على الغناء وليس لهم هم في الدنيا إلا الغناء بل إن من الداهيه الكبرى ومن الداهيه العظمى أن شبابنا اليوم أصبحوا ينطلون هذه الأغاني الساقطة الفاشلة على الموبايلات وهذا شيء ان دل فانما يدل على على مدى بعد شبابنا عن كتاب ربنا وسنه نبينا محمد وللاسف يا الأمر الامر يقتصر على الاغاني فحسب اللي بيحملوها على الموبايل النهارده بل ان الامر الان اصبح خطيرا بل جد خطير عندما ترى أحد الشباب أحد الشباب وهو يحمل الموبايل بتاعه وتلاقيه من عليه راقصات راقصات عاريات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولذا أحد المشايخ الذي له صولة وجولة وهو يعيش الآن وكعادتي أنا لا أحب أن أذكر الأسماء رجل أصبح الآن ذا منصف كبير جدا وعندما سئل عن حكم الاغاني يا مولانا فما كانت, إجابته فما كانت إجابته قال الأغاني ليس فيها شيء ما فهش حاجة ده حتى أنا ده مشاني مشاني والله ده هو اللي بقول عن نفسه يعني بقول ده حتى أنا ماذا نمشي إلا على صوت الست بالله عليك ينفع ينفع رجل مسؤول وتخذ منك الفتوى ماذا يقول إذا وقف هذا العبد بين يدي الله جل وعلا نسي قول الله جل وعلا كما قال ربنا في مطلع صورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عزوه اولئك لهم عذاب مهين قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه والله لهو الحديث الذي ذكر في هذه الايه والله انه لهو الغناء والله انه لهو الغناء فيستحيل اطلاقا أن يجتمع الغناء والقرآن في قلب عبد مؤمن أنا أقول هذا يستحيل أن يجتمع القرآن والغناء في قلب رجل مؤمن إما أن يطرد حب القرآن الغناء من قلبه وإما أن يطرد الغناء حب القرآن من قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله لماذا؟ لأنه لا يجتمع صوت الرحمن مع صوت الشيطان استحاله استحاله أم يجتمع صوت الرحمن جل وعلا مع صوت الشيطان إن الأمر في غاية القطورة ولا أنسى أدبا أن هناك شابا من مدينة المنصورة لا أقول شابا بل هو رجل بلغ من العمر أرزله هذا الرجل يحكي عنه أحد مشايخنا الذين عندنا فيهم سقة كبيرة يقول بأن هناك شابا في مدينة المنصورة رجل كبير وعنده من الأولاد ما شاء الله له ورد كبار لكن هذا الرجل كان مدمنا للغناء والعياذ بالله يدم على الغناء ويصحح على الغناء حياة كلها غناء وكلها موسيقى وكلها كلام فاضي لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم وستعجبون كل العجب يقول فعندما حضرته الوفاة ونام على فراش الموت قام ابناؤه ووضعوا غطاءه على وجهه ثم قاموا كما وصى له قبل أن يذهب في السكرات يقول إذا أنا حضرتني س رائف الموت فما تنزع هذا الشريط الذي هو للغناء من الكاسه بقولو حد وانا على فجر مش حدش يشتال الشرف ما يتسموا الاغاني شغالة زي ما هي يا انت يعني ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال نريد لك حسن الخاتمة يقول فلما أحد الشباب جنب الملتزمين ما شاء الله يقول فلما علمت بأن هذا الرجل يحتضر ويعالش بسقرة الموت فذهبت إلى أبنائه وقلت لهم يا ابنائي يا أولادي ماذا تصنعون؟ إن اباكم يحتضر هذا الرجل بعالك في سكرات الموت وانتم شغلين وغالي قالوا هذه وصيته قال لا وصيه في معصية إطلاقا ثم أحضر لهم شريطا به بالقرآن شريطا يحمل كتاب الله جل وعلا فقال قلت لهم خذوا الشريط حطوه في الكتف واستنوا صوت فوضعوا الشريط يقسم هذا اقبل بالله يقول والله الذي لا اله غيره لقد افاق الرجل من سكرات الموت ونزع الغطاء عن وجهه ثم نظر الى ابنائه وقال لهم ماذا فعلتم ماذا فعلتم هذه وصيتي لكم قوموا بنزع هذا الشريط، فاني لا أطيق القرآن في بيتي من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه يقولون يقال أبوهم لهم اني لا أطيق القرآن في بيتي فاني أريد أن أنعش قلبي فوالله الذي لا إله غيره لا ينتعش القلب إطلاقا إلا بكتاب ربنا جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب القرآن ثقيل على قلبه القرآن قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن ويرحم الله جل وعلا سيدنا عثمان بن عفان سيدنا عثمان ابن عثمان رحمه الله تعالى قال مقولة جميله في مثل هذا أتدرون ماذا قال سيدنا عثمان بن عفان قال لو طهرت أو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا حقيقة والله الذي لا إله هو عندما وقفت عند هذه الكلمة اقشعر بذلي أو الثاني لو طهرت لو احنا فطرنا القلب لو كفرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا ثم قام اولاده ووضعوا له هذا الشريف الذي به الغناء ومات هذا الرجل على هذه المعصية والعياذ بالله ما هذا الرجل على هذه المعصيه والعياذ بالله بل يبعث هذا الرجل يوم القيامة على هذه المعصية فالاغاني كلها حرام الاغاني حرام ويستحيل كما قلت لحضراتكم بان يجتمع الغناء والقران في قلب رجل اطلاقا بل قال الله جل وعلا كما في مطلع سوره الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نعم ما جعل الله لرجل من قد بين في جوفه هذا الرجل ختم له بخاطمة سيئة والعياذ بالله ثم هذا المشهد الثاني الذي أردت الآن أن أطرحه بل أعرضه على حضراتكم وما أقص هذا القصص لسوء الخاتمه والعياذ بالله الآن من أجل كأنها قصة أو من أجل بأنها حدث يعجب بعض الناس وقد لا يعجب البعض الآخر إنما اذكر هذه القصص وهذه الأحداث من واقعنا ومن حياتنا. كما قال ربنا جل وعلا كما في آخر سوره يوسف لقد كان في قصصهم عبره لاولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون امرأة هذا ايضا نموذج لسوء الخاتمه والعياذ بالله امراه تعمل راقصه, راقصة. ولذا جادلت ذات يوم احد ابائنا كان يعني اخ لكنه ليس متفقف في الدين فدخل معي ذات يوم في حوار وطال النقاش بيني وبيني وبينه حول الراقصه هل عملها حلال ام ان عملها حرام والعياذ بالله فاذا به يقول على جناح السرعه حلال حلال عملها الراقصه التي ترقص عاريه امام جميع الناس عملها حلال فقلت له يا ابي يا اخي وكيف ذلك يقول لك يا اخي مش احسن ما تسرق اما ترقص وبعدين لا تاكل بعرائها ياكل بايه بعرقها ولكن الله جل وعلا الهمني بان قلت له يا اخي يا اخي هل تسمع هذا لزوجتك انت لو شئت زوجتك عريانه امام جميع الناس وترقص وحضرتك تمسك ده هل هذا يرضيك قال له لا, لا. والله قلت قطعت قلبك سبحانه الله طيب اذا كان هذا هذه اختك فهذه المراه تعمل راقصه ولكن الله جل وعلا ختم لها بقاتمة سيئة والعياذ بالله فكانت تأتي بالفرقة الموسفية في حي القاهرة ثم يضفون على المزامير وعلى الطبن وغير هذه الأمور طوال الليل وكانت هذه تعمل ذات يوم ترقص رقصة معينة من أجل أن تعجب جميع الناس الذين يجلسون معها في حجرتها فهذا الرجل بقول ولكني عانيت كثيرا لاني كنت جارها لأني كنت جارها كنت اتدارها بس تكون اللذن منشعاري فناها المنزكة وصوتي الأغانف وزع طول الليل وجاءنا الفرقه الموسيقيه في البيت بتاعها وبتعمل رقصة كده إيه رقصة كده معينة ولكني ذهبت إلى كثير من المسؤولين واشتكيت من أجل هذا الصوت نريد أن نصلي الفجر في جماعة فما استجاب لي احد وكتبت كم شكوة وصلتها علشان يمنعوا هذه من الجلسة اللي عندها طول للعوزين ننام ونرتاح عشان نقدر من نصلي الفجر بول محدش عبر فيا خامس لكن النهارده مكبرات الصوت تشتغل في الفجر المشاكل تقوم الدنيا تتألم وتقوم القيامة ولا تقعد ليه يقولك صوت القرآن يا مولانا بزعجنه صوت القرآن بزعجني. لكن صوت الرقص والموسيقى هذا شيء ينعش القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا الرجل قلت تجارها جارها ولكن في ليلة من الليالي إذا بي أسمع في البيت صريخا وعويلا وضجة يقول فقمت على جناح السرعة ودخلت الباب على هذه الراقصة فوجدت هذه الفرقة الموسيقية كانت ترقص برقصه معينة ولكنها وضعت في حجر أحد هؤلاء الرجال الذين كانوا يدفون لها بالطبول وإذا بهم يقلبونها يمنة ويسرة فوجدوا بأن الروح قد صعدت إلى خالقها كيف يكون حال هذه المرأة؟ إذا أذن سيدنا إسرافير ونفر النفر الثانية التي تقي جميع الخلائح بقدرة الله جل وعلا كيف يكون حالها إذا وقفت عارية أمام ربها جل وعلا هل تنظر إلى ذات الله تبارك وتعالى هل تريد وتستر نفسها يوم القيامة لن تستطيع اطلاقا بل يبعث كل عبد على ما مات عليه وعلى العكس تماما يموت شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الحميد كش الذي له صوته والذي كانت له دعوته والذي كانت له طريقته في الدعوه الى الله جل وعلا كان وهو حي ولا يزال حيا على ظهر هذه الحياه الدنيا كان يدعو ربه جل وعلا لا يقبضه اليه الا وهو ساجد بين يديه جل وعلا وياتي يوم الجمعه ويدخل الشيخ ليصلي مع المسلمين مأموما ليصلي مع المسلمين مأموما وفي السجدة الثانية في يوم الجمعة يقوم الجميع ويسلم الإمام ويسلم المأمومين ولا يزال الشيخ رحمه الله تعالى واضعا جبينه على الأرض ساجدا لله جل وعلا وإذا بأحد المصلين يقلبون شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعه فيجدون بأن روحه قد صعدت إلى الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أيها الاخوه المسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله الا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله وعلى آلك واصحابك وكل من سار على هديك وتمسك بسنتك إلى يوم الدين ثم اما بعد فاول علامه من علامات حسن الخاتمه أن يموت العبد وهو ينطق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذه العلامة عباد الله هي من أهم علامات حسن القاتمة وأما العلامة الثانية من علامات حسن القاتمة رشح وعرق جبين إذا جلست ذات يوم أمام من يعالج في سكرات الموت فتجد جبينه يتصبب عرقا فكثير من الناس يعتقد بأن هذه العلامة هي من علامات سوء القاتمة والعياذ بالله ولكن هذه العلامة هي من علامات حسن القاتمة إذا جلست ذات يوم أمام أحد اقربائك من يعالج في سخرات الموت والايه جبينه عن من يتصبب عرق ففرة, ففرة على جناح السرعة ليه لأن هذا من علامات حسن الخاتبة كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث سيدنا بريدة الأسلمي أنه قال كنت بخراسان كنت بخراسان فسمعت أن أحد المسلمين يحتضر فذهبت لأشاهد هذا فجلست بجوار رأسه فنظرت إلى جبينه فوجدت جبينه يتصبب عرقا، فقال سيدنا أبو بريدة الاسلمي يقول الله أكبر الله أكبر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين المؤمن فقط هو الذي يموت بعرق الجبين ولا انس اطلاقا يوم نام الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وكان الحبيب المصطفى جبينه الازهر الانور يتصبب عرقا فيقول سيدنا رسول الله لام المؤمنين عائشه يا عائشه احضري لي رقوها بها ماء فتابت السيده عائشه وتحضر الماء لسيدنا رسول الله وجبينه يتصبب عرق ويمسح النبي صلى الله عليه وسلم جبينه بيده وهو يقول سبحان الله سبحان الله إن للموت لسكرات اللهم هون على محمد سكرات الموت أيها الإخوة المسلمون جاء في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك جاء في الحديث الذي رواه احمد بسند حسنه شيخنا الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عمه ابا طالب وكان ابو طالب يعالج في سكرات الموت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابو جهل لا عنده ابو جهل واذا بشفقه النبي صلى الله عليه وسلم وبعطفه وبحنانه ينظر الى عمه لينقي عليه النظرات الاخيره ويقول له يا عم كل لا اله الا الله أشفع وأحاج لك بها عند الله يوم القيامة فينظر أبو جهل عليه من الله ما يستحقه ويقول له يا ابا طالب أتطرق دينك ودين آبائك من أجل محمد؟ أقسم الدين بتاعنا والآلهة وهذه الأصنام من أجل محمد وإذا بأبي جهل يقول له هذا الكلام فيموت أبو طالب على الشرك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي لاستغفرن لك الله ما لم أنهى عن ذلك أعود استغفر لك ربنا فهو فيش نهي ولا حاجة فنزل قول الله جل وعلا كما في صورة التوبة ما كان للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار الإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم واما العلامه الثالثه من علامات حسن الخاتمه ان يموت العبد يوم الجمعه او ليله الجمعه وهذه علامه طيبه ايضا اذا مات العبد ليله الجمعه يوم الخميس بالليل أو مات يوم الجمعة فهذه علامة طيبة لحسن القاتمة بمشيئة الله جل وعلا جاء في الحديث النبوي رواه أحمد بسنة حسنه شيخنا الالباني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من مسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنه القبر قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنه القبر كل من مات يقيه الله تبارك وتعالى فتنه القبر فإن القبر ظاهره التراب ظاهره البناء ولكن داخل القبر لا يعلم ذلك إلا الله قال الحبيب صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران وفي الجمعة القادمة بمشيئة الله جل وعلا سوف أكمل علامات حسن القاتمة فأتحدث عن المبطول وعن الحريق وعن الغريق وعن المرأة التي باتت ساعة الولادة أو في نفاسها وعن الشهيد هل هؤلاء جميعا كلهم على لا لحسن القاتمة؟ هذا ما نتعرف عليه بمشيئة الله جل وعلا في الجمعة القادمة ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فاتقوا الله عباد الله اللهم لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتذبق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا فإن انك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ارقب يا مولانا فيما جرت به المقادير انك يا مولانا على كل شيء قدير اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اغفر لنا ذنوبنا يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في الأمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا توبنا إليك فضل توبتنا يا ارحم الراحمين اللهم أمثنا على كلمة التوحيد اللهم أمثنا على كلمة التوحيد اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق والدين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين عباد الله هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده أو وما كان من سهو أو خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائد الكربى وينهى عن الشحشاء والمنكر والبغي يعظوكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم أذكركم واستغفروه يغفر لكم وأظم الصلاة ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون